بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يسلى عليكم غير محل الصيد وأن تبحر إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعار ولا الشهر الحرام ولا الهدي, ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبترون قضلا من ربهم ورطوانا وإذا حللتم فاضطالوا ولا يجرمنكم سنآل قوم أن خدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البرز والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فرمت عليكم الميتة والدم ونحم القنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النطب وأن تستقسموا بالأدلام ذلك فسط اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واختغون اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اصبر في مقنصة غير متجالب لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلهونهم فعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسجن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله فريع الحساب اليوم أحل لكم الصيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحطنات من المؤمنات والمحطنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن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 أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليسم نعمته عليكم لعلكم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يذيقوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واستقموا لله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ذعثنا منهم مئتين عشر نخبا، وقال الله: إني معكم لأن أقمت مُصلات وأتيت مُزكاة وأمنتم برسلِي وأمنتم برسلِي وعذرتُمهم وأقرضتُم الله قرضاً حسناً.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 فَاصْفَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى قَائِلَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ بعث عنهم وصح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نفّر أخذنا مثخهم فنَسُحَّرَ فنَسُحَّرَ مِمَّا ذُكِّرُ بِهِ بي فأَضْرَى نَبِينَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْلَّوْبَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَوْفَىٰ يُنَبِّئُهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا تُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُوُ وَيَعْقُوُ عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ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 وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 فَازْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْنَعُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً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 سَإِنَّ يَدَكَ لَتَقْصُصُنَنِي مَا أَنَا بِفَاطِئٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْتَهُ أَبِ اسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 ولقد جاءتهم رسلنا في البينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصله أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض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 ومن يرد الله فتنته فلن تبلك له من الله سيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا فزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أشكالون للسحب فإن جاءوك تحكم بينهم أو أعرض عنهم وَيَؤْذَنُ لَهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ الْأَستَارَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِن إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه سهداه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 وقصينا على آثارهم بعص بن مريم مصدقا لما بين يديه من السورات وأتيناه الإنجيل وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من السورات وهدى وموعدا للمستقيم واليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَم يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيَّمًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَسْتَبْعَ أَهْوَاءَهُمْ عَنْ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لكل أن جعلنا منكم شرعته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أممته واحدة ولكن ليبلوكم فيما تكتم فاتركوا الخيرات إلى الله ما رجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقصًا أَمْ تُصِيبُنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا سيصبحوا على ما أسر في أنفسهم بعد من ويقول الذين آمنوا أهل أولئك الذين أقسموا بالله جهدة أيمالهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاطرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين أعز على الكافرين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين استهزؤوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اؤنيا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَغْفَلُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ إلا إِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَلَوَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَسُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتْ صَوَائِمَ وأولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد فرجوا به والله أعلم بما كانوا يبتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأتلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأتلهم الصح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلونة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبثوثتان بل يداه مبثوثتان ينفق كيف يسأن ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءُ أَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُوْقِدُونَ رَلِّ الْحَرْبِ أَقْفَ أَهْمَلَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادُوا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصِدِّينَ وَلَوَّا أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَ اصْرَنَا عَنْهُمْ سِيَأَتِهِمْ فلا كسرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انذر اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم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 إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزن إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزن إليك من ربك طغيانا وكفرا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 وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار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 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما استخدوهم أولياء ما استخدوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون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 في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطته الأيمان فكفارته إطرام عشرة مساكين من أوسط ما تطعبون أهديكم أو كسوتهم أو تحريض رقبه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 تَجْرِي سَنِيبُهُنَّ عَلَكُمْ عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ويصدكم, وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُّنتَهُونَ واطيع الله واطيع الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيضا الذين آمنوا ليبلونكم الله في شيء من الصيد فنالبوا أيديكم ورماحكم ليعلموا الله من يخافه بالغيب فمن يتجى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم شرم ومن قتله منكم تعمدا فجزاء أمثل ما قتلا من يحكم به دواجن منكم هديا بالغا كبت أو كفرت طعام مساكين أو وعدوا ذلك صياما ليذوقوا به لأم رفع الله وما سلف ومن عاد فتقمن الله منه والله عزيز وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم والسيارة وحذر ما عليكم صيد البذل ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قيابا للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 لا يَسْتَوِي الْقَبِيحُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْقَبِيحِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَسْأَلُونَ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَل لَّكُمْ تَسُؤكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَل لَّكُم مَّا صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غفور حليم وَلَسَالَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْلَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَسَائِبَةٍ وَلَا وَصِيدَةٍ وَلَا حَمِلٌ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَ وَيَكْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الْمُسْلِطِ الْبَالُ حَسْبُنَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 فَإِنْ نُشِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِفْنَ فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ لَهُمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ من شَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ ب الشهادة على وجهها أو يخاف أو يخاف وترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الرّاسلين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 وِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي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 فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عذاباً لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِي مَرْيَمَ أَقُولَ تَنِينَةَ الْكَسَخِذُونِ وَأُمِّيَ إِلَى هَيْنٍ مِنْ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 وكنت عليهم سهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء سهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم